انهم اناس يتطهرون وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشه اما انكره عليهم الا ان قالوا معرضين عن الحق اخرجوا لوطا واهله من قريتكم انهم اناس يتنهد يتنزهون عن عملنا هذا فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهراننا وهكذا تجد في كل زمان أهل السوء يضيقون ذرعا بالمؤمنين فأنجيناه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب الا امراته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم وهكذا فإن ربنا جل جلاله يجعل للناس عبرة يعتبرون بها وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم لينة من ربكم فأوفوا الكيل والميثام ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدينة أخاهم شعيب عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن ولا تنقص الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها ولا تفسد الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثه الأنبياء من قبل ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به. نعم أيها الاخوه فربنا جل جلاله قد بعث الأنبياء، وبعث معهم حججا تدل على صدقهم. والإنسان مأمور بطاعة الله، مأمور بالإحسان إلى عباد الله، منهي عن بخس الناس في الكيل والميزان وغير ذلك. فالإنسان لا يأكل حق أخيه باطلا ولا تقعدوا بكل صراط توعد وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له فقد كان عددكم قليلا فكثركم وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار إذن قطع الطريق مضر جدا والإنسان مأمور بأن ينظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه ومنها نعمة الزيادة بعد القلة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا أيها المكذبون ما يصد الله بينكم وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي نعم كل اختلاف بين الناس فربنا جل جلاله يحكم بالحق بين عباده من فوائد الآيات اللواط فاحشة تدل على انتكاس الفطرة وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم فنكس الله عليهم قراهم فربنا جنجاه قد أطبق القرى عليهم تقوم دعوة الأنبياء ومنهم شعيب على اصلين تعظيم أمر الله ويشمل الإقرار بالتوحيد وتصديق النبوة والشفقة على خلق الله ويشمل ترك البخص وترك الإفساد وكل أنواع الإذا نحن منهيون عن أي أذن يصيب الآخرين الإفساد في الأرض بعد الإصلاح جرم اجتماعي في حق الإنسان لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع وإفساد الأرض عدوان على الناس من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذ ما لا يحق اخذه شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر فإنه غصب وظلم وتعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرام له إذن على الإنسان أن يكون على الحق دواما